وقوله في هذه الآية الكريمة وإن يَسْتَغِيثُوا يعني إن يطلبوا الغوث مما هم فيه من الكرب يغاثوا يؤتوا بغوث هو ماء كالمهل والمهل في اللغة يطلق على ما أذيب من جواهر الأرض كذائب الحديد والنحاس والرصاص ونحو ذلك ويطلق ايضا على دردي الزيت وهو عكره والمراد بالمهل في الآية ما أذيب من جواهر الأرض وقيل دردي الزيت وقيل هو نوع من القطران وقيل السم فإن قيل أي إغاثة في ماء كالمهل مع أنه من أشد العذاب وكيف قال الله تعالى يغاث بماء كالمهن فالجواب أن هذا من أساليب اللغة العربية التي نزل بها القرآن ونظيره من كلام العرب قول بشر بن أبي خازم قضب التميم أن تقتل عامر يوم النسار فاعتبوا بالصيلم فمعنى قوله اعتبوا بالصيلم أي أرضوا بالسيف يعني ليس لهم منا إرضاء إلا بالسيف وقول عمرو بن معدي كرب وخيل قد دلفت لها بخيل تحية بينهم ضرب وجيع. يعني لا تحية لهم إلا الضرب الوجيع وإذا كانوا لا يغاثون إلا بماء كالمهل علم من ذلك أنه لا إغاثة لهم البتة والياء في قوله يستغيث والالف في قوله يغاث كلتاهما مبدلة من واو لأن مادة الاستغاثة من الأجوف الواوي العين ولكن العين أعلت للساكن الصحيح قبلها على حد قوله في الخلاصة لساكن صحا قل التحريك من ذي نات عين فعل كأب وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة يشوي الوجوه اي يحرقها حتى تسقط فروة الوجه أعاذنا الله والمسلمين منه وعن النبي صلى الله عليه وسلم في تفسير هذه الآية الكريمة أنه قال كالمهل يشوي الوجوه هو كعكر الزيت فإذا قرب إليه سقطت فروة وجهه وقوله في هذه الآية الكريمة بئس الشراب المخصوص بالذم فيه محذوف تقديره بئس الشراب ذلك الماء الذي يغاثون به والضمير الفاعل في قوله ساءت عائد إلى النار والمرتفق مكان الارتفاق وأصله أن يتكئ الإنسان معتمدا على مرفقه وللعلماء في المراد بالمرتفق في الآية أقوال متقاربة في المعنى قيل مرتفقا أي منزلا وهو مروي عن ابن عباس وقيل مقرا وهو مروي عن عطاء وقيل مجلسا وهو مروي عن العتبي وقال مجاهد مرتفقا أي مجتمعا فهو عنده مكان الارتفاق بمعنى مرافقة بعضهم لبعض في النار وحاصل معنى الأقوال أن النار بئس المستقر هي. وبئس المقام هي ويدل لهذا قوله تعالى إنها ساءت مستقرا ومقاما وكون أصل الارتفاق هو الارتكاء على المرفق معروف في كلام العرب ومنه قول أبي ذؤيب بن الهذلي نام الخلي وبت الليل مرتفقا كأن عيني فيها الصاب مذبوح ويروى وبت الليل مشتجرا وعليه فلا شاهد في البيت ومنه قول أعشى باهله قد بت مرتفقا للنجم ارقبه حيران ذا حذر لو ينفع الحذر وقول الراجز قالت له وارتفقت ألافة يسوق بالقوم غزالات الضحى وهذا الذي ذكره جل وعلا في هذه الآية الكريمة من صفات هذا الشراب الذي يسقى به أهل النار جاء نحوه في آيات كثيرة كقوله تعالى أولئك لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون وقوله تعالى وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم وقوله تعالى تسقى من عين آنية وقوله تعالى يطوفون بينها وبين حميم آن والحميم الآني الماء المتناهي في الحرارة وقوله تعالى ويسقى من ماء صديد يتجرعه ولا يكاد يسيغه الآية وقوله تعالى ثم إن لهم عليها لشوبا من حميم وقوله تعالى فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم وقوله تعالى لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا الآية وقوله تعالى هذا فليذوقوه حميم وغساق وآخر من شكله أزواج إلى غير ذلك من الآيات وقد قدمنا طرفا من هذا في سورة يونس أيها المستمع الكريم حسبنا ما مضى في هذا اللقاء وآمل أن يتجدد لقاؤنا إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته